يا مترفة كلمات الشاعر ضيدان المريخي يا مترفة ما اقول أشوفك على خير بس أذكرك بالخير يا الياسمينة حتى لو انك غير وطلالتك غير فجر انفهق لون المسا عن واللي يقول انا هواي الغنادير عز الله انك صدق تملين عينا غيدا تشبين ولا بد فاكير يا فتنة الغافل عسى الله يعينه والخاثر اللي ما يجي منه تقصير ادري وش اللي حال بيني وبينه ضيفه لك عندي كرامة مساير يذبح لك الخاف قبل تذبحينا ماجي تغني قصه امك على البير ولا قلت يا ولي على البنت زينة ما هو خطا حتى اقنعك بل هذا شعور أشواقي المستكينة والخطوة اللي ما تمل المشاوير سرابها ليل الغرام وحنينا لا تحسبيني من حساب المداوير الريح ما حراك شراع السفينة شاعر وتضحك لي وجيه النواوير في ساعة فيها الفيا في حزينة أطلق خيالي للمسافات ويطير حتى يلم الفكر في راحتنا واجي وتحفظني قلوب الجماهير واغيب وتقول الجماهير وين انسان لكن في من نزعة الطير احيانا احس ان الفضال مدينة وانا يا بنت الناس حتى الازارير احسها مثل دروع الحصينة خليني ارحل في معزه وتقدير يا مترفا ما هو بنا لي تبينا شبكة ملاك